وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد وَمِنْ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب ف النار موعده، فلا تكفي مريت منه إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.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 وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ عَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلِكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْعُمُونَ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 نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترام قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء úgy